وما أ ر س ل ن ا قبلك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ي أ ك ل و ن الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء و أ ه ل ك ن ا المسرفين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 يعلم بين أيديهم ما ومن ا ولا خلفهم ف و ي ش ع إلا لمن اغتضى وهم من خ ش يقل ت ه م ش ف و ومن ن ي ق منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا بطشا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م وارادوا به كيدا فجعلناهم ا ل أ خ س ر ي ن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 ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه ل ب و س لكم لتحصنكم من باسكم فهل أ ن ت م شاكرون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 ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيتها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم ن ق و ي السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا ا ن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ ن ا ل أ ر ض يريتها عبادي الصالحون إ ن في هذا لبلاغا لقوم عابدين